وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثامن والعشرين من دروس العقيدة وصلنا في الدرس السابق في موضوع الإيمان بالرسل إلى موضوع دقيق هو الموازنة بين النبوة والعبقرية فأعداء الإسلام يصفون النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عبقري يعني متفوق في ذكائه واستطاع بما أوثي من عبقرية أن يجمع الناس حوله هذا الدعاء أعداء الإسلام ولكن النبوة شيء والعبقرية شيء آخر والنبوة شيء والنبوة شيء والملك شيء آخر في موضوع الفرق بين النبوة والملك دخل سيدنا عمر رضي الله عنه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مدجعا على حصير أثر في خده الشريف فبكى عمر وقال رسول الله ينام على الحصير وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر إنما هي نبوة وليست ملكا النبوة شيء والملك شيء آخر أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا الآن الفرق بين النبوة والعبقرية الشيء الثابت أن الإنسان العبقري مهما كان ذكاؤه حادا مهما تكون قدراته كبيرةً هو إنسان نجد في كلامه بعض السقطات لأن لكل جواد كبوه ولكل حسام نبوه ولكل عالم هفوه فإذا كان الموضوع موضوع عبقرية فلا يخلو عبقري من سقطة في فكره أو في تعبيره وهذا مما برئ منه النبي عليه الصلاة والسلام أيضا تاريخ العظماء في العالم يؤكد لنا أن هناك بعض السقطات الخلقية فالمربي الكبير الذي درسنا عن نظرياته في الجامعة هذا روسو جان جاك روسو له انحرافات خلقية شاذة فكيف يصلح أن يوازن النبي مع العبقري أحد علماء نفس الطفل يعد أول عالم في العالم إن معظم كتبه تدرس في أكثر جامعات العالم قال عنه بعض من, لق من التقى به إنك إذا حدسته في موضوع آخر غير اختصاصه بدا لك وكأنه طفل فالعبقري الذكي مهما ارتفع شأنه مهما اتسعت قدراته لا بد من سقطة في فكره أو في قوله أو في عمله وهذا لا يصلح أن يكون نبيا أو داعيا للخير بإذن الله فالنبوة شيء والعبقرية شيء آخر كبار العلماء في العالم يعني فرويد هذا من كبار العلماء في علم النفس فسر الحياة كلها تفسيرا جنسيا لدرجة أن ما جاء به من نظريات يدعو إلى الضحك والسخرية فالأنبياء على حد زعمه مصابون بانحراف خلقي لأنهم يرغبون أن يجلسوا مع الرجال لا مع النساء هذا رأيه هذا العالم الخبيث داروين جاء بنظرية تغير معالم الكتب المقدسة من أن أصل الإنسان قرد وهذا مما ثبت بطلانها ولكن أراد بهذه النظرية أن يهوش على المسلمين وغير المسلمين عقائدهم الدينية إذن العباقرة بمقياس البشر لا بد من أن يكون في أفكارهم أو في أخلاقهم أو في أقوالهم سقطات وهذه السقطات لا تجعلهم مؤهلين أن يبلغ الناس الشرع الإلهي إذا العبقرية شيء والنبوة شيء آخر هناك شيء دقيق جدا أود أن أقوله لكم هو أن النبوة لو أنها عبقرية على حد قولهم لو أن العبقرية كما يدعي بعضهم لو أن النبوة نوع من العبقرية فالإنسان هو الإنسان ينظر إلى الشيء من وجهة نظر خاصة فإذا كان هذا العبقري ذا منبة طبقي فقير رأى الأمور بمنظار الفقراء ولو كان هذا العبقري ذا منبة من نوع آخر رأى الأمور من زاوية معينة فالإنسان يصعب أن يكون حياديا إذا نظر وإذا فكر وإذا شرع لا بد من أن ينظر إلى الأشياء من وجهة نظر خاصة ولا بد من أن, أن ينحاز إلى جهة دون أخرى ولا بد من أن يرعى مصالح فئة دون أخرى لو أن النبي إنسان, إنسان عبقري لما كان شرعه كاملا فكل إنسان يتصرف بحسب واقعه فالذي يملك الآن مثلا سيارة يقول لك الطرق ازدحمت يجب أن يحد من استيراد السيارات مثلا لأنه عنده سيارة أما الذي لا يملك يرفض هذا التوجيه لماذا لأن الإنسان لا يخرج من واقعه ولا من بيئته فينظر إلى الشيء بحسب رؤيته له هذا الإنسان مهما كان ذكيا ليس مؤهلا أن يكون مشرعا للناس لأنه سينظر إلى كل شيء من زاويته هو فيأتي شرعه منحازا إلى فئة دون أخرى ينطلق من وجهة نظر دون أخرى يرعى مصالح فئة دون أخرى لكن النبي معصوم عن الخطأ لأن الله سبحانه وتعالى عصمه. فالعبقرية لا علاقة لها بالنبوة النبوة شيء والعبقرية شيء آخر النبي إنسان اصطفاه الله سبحانه وتعالى ليبلغ الخلق شريعة رب العالمين هذه الشريعة من عند حكيم خبير من عند خالق لا من عند مخلوق من عند خالق لا من عند مخلوق فلو ان الشريعة من عند مخلوق لحابت اناسا دون اناس للاحظت مصالح اناس دون اناس لنظرت من وجهة خاصة دون وجهة خاصة إذا ليس البشر مهما على شأنهم مؤهلين أن يضعوا شرعا لبني البشر لا بد من أن ينطلقوا في شرعهم من وجهات نظر خاصة متعلقة بوضع أو بآخر فلذلك من الخطأ الفادح ومن الضلال المبين أن تصف النبي لأنه عبقري لا هو نبي هو إنسانه استفاه الله سبحانه وتعالى استفاه على علم وعصمه عصمة كاملة عصم لسانه وعصم أفعاله من أن تكون محاي... من أن تكون مجانبة للحق لأنه سيشرع للناس من عند الله سبحانه وتعالى فهذه الشبهة وهذه الفرية التي يطرحها بعض أعداء الدين من أن محمداً عبقري نقول هو نبي مرسل وكفى لأن العبقري لا بد من سقطة في كلامه ولا بد من سقطة في أفكاره ولا بد من سقطة في سلوكه وإذا أراد أن يشرع العبقري لا بد من أن ينطلق من بيئته أو من مصلحته أو من منبته أو من أشياء قد لا تصلح لكافة الناس لكن النبي الله سبحانه وتعالى اصطفاء وأهاله وعصمه وأوحى إليه شرعا من عند الله لأنه ما بيصلح للتشريع إلا الخالق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يعني حينما شرع الإنسان لنفسه أكبر مثل أمامنا الأوروبيون رأوا أنفسهم كما يدعي بعضهم أنهم آلهة الأرض العلم هو كل شيء فتقدم العلم عندهم تقدما هائلا وأطلقوا للإنسان أن يفعل ما يشاء إرضاءا لشهواته ونزواته فحطموا كل القيود، يعني مبدأهم مبدأ اللذة، اقتناص اللذة حيثما وجدت، وبأي ثمن؟ ماذا حل بهم؟ حل بهم مرض، فتك بهم، تقطعت أواصر القرب فيما بينهم، تحطمت العلاقات الأسرية المقدسة، تفتتت الأسرة. شاع الطلاق لا يدوم الزواج في بعض البلاد الأمريكية أكثر من سنتين لشدة تفلت الزوجة والزوج من قيود الأخلاق لذلك جاء قاض إلى دمشق جاء صحفي إيطالي إلى دمشق فالتقى بقاض شرعي وسأله سؤالا عن نسبة الطلاق في بلادنا فتح له السجلات وأراه أن النسبة خمسة وعشرين حالة بالألف هذه النسبة كاد يصعق لها لأنه في بعض البلاد الأوروبية نسبة الطلاق تزيد عن سبعين بالمئة فالشيء الدقيق أن الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير يعني إذا اشتريت سيارة ومع هذه السيارة نشرة دقيقة توضح لك طريقة استعمالها وطريقة قيادتها وطريقة صيانة أجهزتها ومتى يجب أن تزودها بالوقود والزيت، ومتى يجب أن تغير بعض القطع المستهلكة استهلاكا شديدا أي إنسان مؤهل أن ينصحك في هذا الموضوع أفضل من صانع السيارة ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ يعني أريد أن أصل إلى حقيقة أن الإنسان أي إنسان مهما كان عبقريا مهما كان موضوعيا مهما كان نزيها ليس مؤهلا أن يضع تشريعا للناس لأنه لا بد من كبوة لا بد من سقطة. في خلقه لو أن له انحرافا خلقيا لا غفل عن تشريع مضاد له لو أنه يحب شيئا غير سليم لما نهى الناس عنه لا بد من سقطات في فكره أو في سلوكه أو في أقواله ولا بد من أم ينطلق في كل ما يقوله أو يفعله من وجهات نظر خاصة أو من بيئة أو من معطيات لذلك العبقرية شيء والنبوة شيء آخر ولو أن الإنسان كان مطلعا يعني محصلا لعرف من خلال مطالعاته لسيرة عظماء العالم أنه ما من عظيم على وجه الأرض إلا له سقطات يعني هناك أخطاء كبير هناك لكن النبي عصمه الله سبحانه وتعالى من الغلط بكل أنواعه استفاه على علم وأوحى له بالهدى وأمره بالتبليغ وعصمه من كل غلط لذلك يعد ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مصدرا للتشريعيا للناس في آخر نقطة الموضوع أنه يستحيل ان يلم العبقري بكل جوانب الحياه فهذا عبقريته العسكريه وهذا عبقريته السياسيه وهذا عبقريته في الاخلاق وهذا عبقريته في التشريع وهذا عبقريته مثلا في الفكر وهذا عبقريته في النظريات المجردة فكل عبقري نمت عبقريته في جانب من جوانب الحياه لكن النبي لأن الله اصطفاه ولأن الله أوحى إليه فكل ما جاء به متوازن يغطي كل مناح الحياة كل نشاطاتها كل اتجاهاتها هذه من هذا من عظمة الأنبياء والرسل الذين اصطفاهم الله لنا الآن العلاقة بينما تأتي به النبوات وبينما تأتي به الفلسفات لو اطلعتم على تاريخ الفلسفة لو وجدتم أن هناك نظريات مضحكة جاء بها الإغريق جاء بها الرومان جاء بها الهنود يعني لو أنك عرضت هذه النظريات التي جاءت بها الفلسفات المتعددة لو وجدت. بوناً شاسعاً بينها وبين العدل والحق. لو وجدت بينها اختلافاً كبيراً، لو وجدت بعضها يعني خرافياً، لو وجدت بعضها منحرفاً. الدليل يعني اطلعت في هذه الأيام على مقالة عنوانها من غرائب المعتقدات. قلت والله هذه المقالة تؤكد. كيف أن البشر من دون وحي إلهي من دون هدى رباني يتيهون في ضلالات عمياء لا أول لها ولا آخر فقال في بلاد الهند ما يزيد عن أربعمائة ديانة في بلاد الهند أربعمائة ديانة لنأخذ إحدى هذه الديانة وهي ديانة الهندوس قال إن القانون هناك يحرم من يحرم قتل البقرة أو أكل لحمها والجزاء هو السجن مدى الحياة يعني إذا سولت لواحد أن يذبح بقرة ليأكلها فعقابه السجن مدى الحياة والبقرة تترك لتموت ولا يؤكل لحمها. فإذا دهسها سائق من دون نية أو من دون قصد فلا بد من أن يدخل السجن عاما بأكمله. ويدفع غرامة تزيد عن ثلاثة آلاف ربية. ويضاعف الجزاء إذا تكرر العمل. يزيد تعداده عن 750 عن مليون هذا النظام عنده حينما بعدوا عن شريعة السماء وقعوا في متاهة عمياء قالوا هناك لا يمنعون البقرة من أكل حوائجهم يعني هناك فقر شديد فإذا دخلت البقرة إلى حانوت وأكلت ما لذ وطاب من هذه الفاكهة المعروضة فإن هذا لمما يسعد صاحب الحانوت ولو أنها أكلت كل ما في الحانوت من فواكه وعاد هو إلى البيت طاويا من الجوع إنه سعيد جدا لأن بركة البقرة حلت في حانوته قال بل يفرحون بذلك ويتركونها تعمل ما تشاء تيمنا وتبركا حتى ولو هلكوا جوعا. أحد الباحسين تقصى حقيقة هذه العبادة. فقال سأل بعض الخبراء في هذه الديانة. فقال إننا نعتقد بوجود مشكلات كثيرة تأتي للإنسان بعد الموت نعتقد بوجود مشكلات كثيرة تحل بالإنسان بعد الموت وأن أمامنا أنهارا لا نستطيع عبورها فإذا وقفنا لنجتاز هذه الأنهار إلى الجنة كانت هذه الأنهار عقبة بيننا وبين الجنة فتأتي البقرة ونمسك بذنبها فتقودنا إلى الجنة هذا سر اعتقادهم بالبقرة لذلك نسجد لها ونحبها لأنها تسبح بنا إلى عالم آخر هذه من معتقدات الهندوس ونحن نسجد مرة في السنة للكلاب وخاصة كلاب الحراسة ونعمل لها, نعمل لها أطواقا من الزهور نعلقها في أعناقها ولا نتعرض للكلاب بأذن أبدا فلماذا؟ قال وسر هذا الاعتقاد أن هذا الكلب هو الذي يدخلهم الجنة بعد الموت كيف؟ قال لأنه يحرس الجنة الكلب يحرس الجنة فإذا جاء هذا الهندوسي يوم القيامة وكان قد أحسن لهذا الكلب في الدنيا سجد له قلده باقة من الزهور أكرمه أطعمه فإن هذا الكلب يأخذ بيده ويدخله الجنة لأن الجنة كما يزعمون تحت أقدام الكلاب <تصفيق> قال فإنهم يحترمون الكلب ويقدمون له المأكولات يعني شيء لا يصدق سبحان الله سبع مئة وخمسون مليونا يعتقدون هذه العقائد هذه فلسفات في غياب الوحي السماوي في غياب الهدى الرباني في غياب توجيه الله سبحانه وتعالى يهبط الإنسان إلى هذا الدرك من السخف ومن الغباء ومن الخرافة ومن الدجل ومما لا نهاية لحصره فلذلك لا يمكن أن نعتمد على الفلسفات وحدها لأن الفلسفات وحدها قد تودي بنا إلى الهاوية قد, قد يأتي الإنسان الفيلسوف بنظريات مضحكة يعني أبو العلاء المعري فيلسوف تسمعون به شاعر الفلاسفة وفيلسوف الشعراء هذا حرم اللحم على نفسه هكذا غاب عنه أن هذا المخلوق إنما خلق من أجل الإنسان وأنه إذا قدم لحمه للإنسان سيسعد بهذا التقديم إلى الأبد نظام دقيق هو الذي سخر لكم ما في السماوات والأرض سخر لكم ما في الأرض جميعا والأنعام خلقها لكم حرم على نفسه تناول اللحوم انطلاقا من فلسفته الخاصة من أن هذا الحيوان إذا ذبحناه لنأكله فقد ارتكبنا جريمة حرم على نفسه الزواج وكتب على قبره هذا ما جناه أبي علي وما جنيت على أحد عد الزواج وإنجاب الأولاد جناية لو تركنا الفلاسفة يتحدثون على أهوائهم لوصلنا معهم إلى خرافات وإلى سقطات وإلى انحرافات ما أنزل الله بها من سلطان إذا الفلسفات في غياب الدين أكثرها ينطوي على التناقض والتهافت ومخالفة الواقع وينطلق من وجهات نظر متباينة ومنطلقة من واقع محدد لا يصلح أن يعمم على أهل الأرض هذا أيضا من سقطات الفلسفة شيء آخر ما يصلح في عصر لا يصلح في عصر آخر يعني الفلسفة الرومانية تشريع حمورابي الفلسفة الإغريقية لا تصلح لهذا العصر لأنها نبعت من بيئة معينة لكن الدين الذي جاء به النبي من عند الله يصلح في كل زمان ومكان لا يتغير ينطرق من قيم ثابته من معطيات ثابته لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فسر بعض العلماء هذه الآية أن القرآن الكريم وما جاء به من حكم وحقائق لا يستطيع أهل عصره أن ينقضوها ولا أهل العصور اللاحقة يعني كل الذي جاء به القرآن لم يستطع إنسان بعد ألف عام أن ينقض ما جاء فيه لأنه من عند الله يعني حينما قال ربنا عز وجل عن العنكبوت اتخذت بيتا جاءت تاء التأنيس تاء التأنيس الآن عرفوا أن التي تنسج البيت هي الأنسى لو كان من عند رسول الله وقال نسج بيتا العنكبوت قال نسج بيتا يعني قام بهذا العمل الذكر للأنسى وأثلت العلم خلاف ذلك فمعنى هذا أن هذا الكتاب يسمى عند الله ما من كلمة جاء بها ما من حقيقة انطلق منها إلا الآن اكتشفوا أن العسل ألوان معروفة لكن كل لون من ألوان العسل يشير إلى نوع من أنواعه وأن كل نوع من أنواعه يشفي مرضا معينا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس مختلف ألوانه شيء آخر الديانات السماوية لا تختلف عن بعضها بعضا من حيث الأصول الأصول واحدة هذا يؤكد أنها جميعا من عند الله لذلك قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبوده دعوة الأنبياء واحدة فحوار رسالات الأنبياء واحدة الحلال حلال والحرام حرام في كل رسالات السماء بينما في النظريات الفلسفية تجد التناقض والتباين والاختلاف والزيغ والانحراف هذا كله واضح في الفلسفات وأما بحوث الفلاسفة في أمر الغيب فهذا ضرب من الحدث والتخمين يعني أن لهذا الفيلسوف أن يعلم الغيب أن يعلم ما سيكون بعد الموت أن له أن يعلم ما كنا عليه في عالم الأزال أن له أن يعلم تاريخ البشرية لكن الأنبياء بما جاءهم من تشريع سماوي عرفون بعالم الأزل وبتاريخ الأمم والشعوب وبما ينتظر الإنسان بعد الموت من جنة أو نار من برزخ من حساب من صراط مستقيم من أشياء كثيرة لولا أن الأنبياء جاءوا بها لكنا نحن في عمن عن هذه الحقائق شيء آخر قد يسأل سائل لما لم يكن البشر بحاجة إلى أنبياء يحملون للناس المعارف والعلوم الكونية يعني ترى القرآن كتاب رياضيات لا كتاب فيزياء كلا كتاب كيمياء كتاب فلك كتاب علم نفس كتاب علم اجتماع كتاب علم لا. الكتب السماوية التي جاء بها الأنبياء ليست كتبا في العلوم حكمة ذلك أن الإنسان بدافع من فطرته وبدافع من الحاجات التي خلقها الله فيه كلكم يعلم أن الإنسان فيه ثلاث دوافع دافع إلى البقاء ودافع إلى بقاء النوع ودافع إلى بقاء الذكر فبدافع البقاء نأكل ونشرب وبدافع بقاء الجنس بقاء النوع نتزوج ونتوالد وبدافع بقاء الذكر نعمل أعمالا لتخلد أسماءنا فكل إنسان ينطوي على هذه الدوافع فبحكم هذه الدوافع يسعى لإعمار الأرض من أجل أن يأكل يعني دققوا أيها الإخوة لو أن دافع الجوع غير موجود في الإنسان لما وجدت على الأرض شيئا لماذا العمل؟ لا أحد يعمل من ينسج لك هذا القميص؟ لا أحد من يبدي لك هذا البيت؟ لا أحد من ينسج لك هذه السجادة لا أحد من يزرع لك النبات لا أحد في دافع الجوع دافع الجوع دفع الناس إلى العمل والعمل يتبعه الخبرة والخبرة تعمق العمل فالإنسان بحكم دوافعه الفطرية سيتعلم العلوم الأرضية لأن هذه العلوم الأرضية هدفها إعمار الأرض فقط وهذه العلوم الأرضية لا تنفعه بعد الموت تنتهي كل إنجازاتها في الحياة الدنيا لذلك العلوم تتقدم بشكل طبيعي شئنا أم أبينا لكن الناس بحاجة إلى أن يعرفوا ربهم وأن يعرفوا مهمتهم وأن يعرفوا علة خلقهم وأن يعرفوا هدفهم فلذلك جاءت الكتب السماوية لا لتعلمنا العلوم الأرضية والعلوم الكونية لأن الإنسان يبحث فيها ويتقدم في مباميرها بدافع ذاتي وهذا ما يحدث لكن الدين جاء ليعرف الإنسان بربه جاء ليعرفه بمهمته جاء ليرسم له طريق السعادة جاء ليطرح عليه أوامر الله عز وجل ونواهيه لذلك هذا الذي يجهد فكره ليقول لك إن كل النظريات وكل العلوم في القرآن موجودة هذه شطحة القرآن كتاب هداية ورشد وليس كتاب علوم لكن أحيانا في لفتات إلى بعض العلوم أصول العلوم مذكورة في الأصول وليست الفروع فإن تبحث في القرآن عن فروع العلوم هذا شيء مستحيل لأن هذا مناقض لمهمة هذا الكتاب المقدس الذي بين أيدينا مهمته إرشادنا إلى ربنا ربنا عز وجل قال أسلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت في البقر كمان وفي حمار الوحش وفي آلاف مؤلفة من الحيوانات وفي الأسماك وفي الثعابين الله ذكر حيوان واحد قال والتين والزيتون قال والشمس وضحاها يعني ذكر آيات لا على سبيل الحصر على سبيل المثال تكلم عن الماء فقال وما أنتم له بخازنين لفت نظرك أن تخزين الماء شيء مستحيل عليك هل فكرت في هذه النعمة يعني لا تعطي لا تحاول أن تنساق مع بعض القائلين إن القرآن فيه كل شيء بمعنى أن حتى فروع العلوم في القرآن لا القرآن أساسه كتاب هداية كتاب يلفتنا إلى الله سبحانه وتعالى لكن في إشارات دقيقة في صور دقيقة وإشارات دقيقة للعلوم التي بثها الله في الأرض من دون أن يكون فيه تفصيل كل شيء في أمور الدنيا فلذلك بنيت الشرائع على إصلاح النفوس وعلى تعريفها برب السماوات والأرض وحملها على الالتزام بتطبيق أوامره واجتناب نواهيه. لا زلنا في موضوع الرسل والأنبياء وسوف نتابع هذا الموضوع إن شاء الله تعالى في درس قادم والحمد لله رب العالمين